ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لا هي تنقلبهم واسر نجوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم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 ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين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 فخذ لَهُ ولأتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطن فيدمره فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون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 أَمِ اتخذوا مِن دونه ءَالِهَةً قُلْ هَاتُوا۟ برهانكم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 وهم من خشيته مشفقون ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين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 أَهَذَا الَّذِي أَزْكُرُ آيَاتِكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإنسانُ مِن عَجْلٍ سأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَأْسَعْجِلُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 فحاق بالذين سقروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون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 أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها افهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون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 قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيد أن أصنامكم بعد أن تولوا مجبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا قالوا سمعنا فتن يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون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 إن كنتم فاعمين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي بارثنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين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 إنهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع الْجِبَالِ الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين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 وَأَيُوبَ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ أَنِّي مَسَّنِي ضُرٌّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا